سلام عليكم أحب أحب أحب السلام عليكم ورحمة على الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته. وعليكم على الشيخ رضي الله عنكم. الان أنا قيل لي تكلم عن الاختبار الأول وماذا سلفع في الاختبارات وماذا؟ لماذا تخافون من الاختبارات؟ السلام عليكم. ما لنا وما علينا. شوف شوف أنا صحيح الخوف يجعل الهمم تعلو لكن إن زاد عن حده انقلب رضده أقول أنا, أنا قلت كرمة أدين الله بها قلت طلبت العلم عنديهم لآلة منثورة وأن الأم أحب ما تقول طلبة العلم لذلك أنا معهم لست عليهم فسأقول ساعدوا الاختبار على ما تقررون أنتم يعني الطلبة تقول لي كيف أو لي كيف تريدون الاختبار سأنزل على رغباتكم وأجعله على ما على ما ترغبون. أنا أقترح يا دكتور هو جعل يوم للمناقشة في المادة بين الطلاب جميعاً وذلك يكون أفيد من الاختبار. <تصفيق> لكن لكن الجماعة لا تقتضي بهذا أنا والله العظيم أحب هذا لأن في النقاش. ليست إعمال العقول فقط في النقاش يتفتح لك أباب قد قد أجهلها أنا فأنت تفتحها لي قد تجال أنت فقد أفتحها لك قد نعلمها أنا وأنت لكنها تختار إلى إتقان وضبط حتى يكون التوصيف الشرعي الصليح لأن لأنه مسائل المعاملات المعاصرة ما الذي فيها؟ ليس الذي فيها الجهل الذي فيها هو عدم إتقان التوصيف فقط لانه عندك الدليل الشرعي وانت اصلا تريد تريد فقط ان تنزلها المنزله الصحيحه لتخرج عليها الحكم الصحيح فيبقى هنا هو الف... نعم بزرد بزرد. هذا هو فالنقاش النقاش يبين ذلك عامه يعني لكن هذا يعني اعتقد الجامعه لا تريد ذلك الجامعه تريد اختبار تمام <تصفيق> شد الان انا اقول بس ما الذي الذي يرضيكم في الاختبار سافعله الطريقة التي تراها، ترونها مناسبة أنا سأفعلها ما أريد أن نعكر الصفو للإخوة الأفاضل طلبة العلم أي شيء ترونه مناسبة لكم عند الاختبار سأفعلها طيب أنا أستمع ولذلك أنا لن أعطي مادة المئة كبيرة اليوم كنت أريد أن أتكلم على السمصرة والوكالة و وايضا التسعي, التسعير تسعير آخر ماريا لكن سنتكلم عن الوضع المصرفيه بشيء يسير أيضا حتى يكون ظهر ولملمنا يعني المسائل المهمه في هذا الباب وبعد ذلك أرى بس الاخوه ما الذي يرضيه, يرضيهم في مساله الاختبار بس هذا الذي اريده جرايا في حتى يدخلوا عن بعضهم دا يعني داخل القاعه دا هم خارج يعني فا أنا اقترح يعني الأبد في المحاضرات يوم وفي نهاية المحاضرات خلاص سنبدأ أنا قلت وسأجعلها سيرة جدا وجعلها سيرة جدا وجعلها قصيرة وبعد ذلك نفتح الباب لما ترون ترونهم مناسبة لكم في أبواب الاختبارات الكلام على شهادات الاذاع القابلة التداول وحكم إصدار هذه الشهادات اولا الودائع المصرفيه طبعا الودائع الودائع الشرعيه انتم تعلمونها جيدا وهذا الوصف لابد بد ان تنظر هل ودائع البنوك ينطبق على هذا الوصف في مساله الوديعة أو تعلمون ان الوديعة المودع المودع عنده الوديعة يد ويد يد امان ليست الضمان وهو ما وضعه عنده الا للثقه إلا استعمالها تعلمون بان استعمالها ينافي مقتضى عقد الوديعة استعمال الوديعة ينافي مقتضع عقدها فلذلك أردت فقط الإظهار على أساس أن, أن يتصور طالب العلم المسألة مسألة الوداع البنكية وكيف هي في الوديعة الفقهية المشهورة عند علمائنا المتقدمين الوداع المصرفية ولذلك حاب نقايدها بأنها ووداع مصرفية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد البنك برد المبلغ عند الطلب يعني تكون وديعة حيثما حيث طلبها صاحبها تأتيه أو يشترط البنك بعض الشروط التي تكون على الدافع هو أن يعني يضع الوديعة في البنك فالبنك يشترط شروطاً في مساله السحب في مساله الطلب مساله الايداع ايضا يكون لها ضوابط معينه يشترط ويكون متفق عليها بين بين الطرفين على أساس أن الاصل في المعاملات الحل والاصل ايضا في الشروط انها الحل ما لم تاتي هذا قال جمهور بعض العلماء يرى ان الاصل في الشروط الحرمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله ولو كان مئة شرط فهو باطل الودائع المصرفية انواع ثلاثة هي رئيسية في هذا الباب النوع الأول من الوديعة هي الوديعة التي تكون تحت الطلب يسمونه الوديعة الجارية أو الحساب الجاري الجارية هي مبالغ نقديه يضعها زيد عند البنك المصرف نعم كأنه حفظ لهذا المال على أن الأخير أو الأول الذي أودع المال أنه يأخذها وقت ما طلبها نوعاً يأخذها وقت, وقت ما طلبها هذه هذه يعني هذه تمر وهذه يمكن أنسب ما يكون رجل عنده مال والمال هو يحتاجه في أيام الأ الأيام القبلة والمال الآن سمعه ويخش عليه فيضع البنك في هذا الحساب أو الأدائع الجارية والبنك لا يعطي شيئا ما دام قال تحت الطلب معناها نوعاً وقت ما أطلبها أجدها فهو عندما حتى يستفيد منها لا بد أن يغطي غطاءها. لا بد أن يغطي غطاء حتى إذا جاء طلبها فجأة وجدها ف... فيجعل يجعل غطاء لها فلذلك البنك البنك هنا يعني يعني قد قد قد نقول أن البنك يأخذ منه لا, لا يعطيه فإذا أعطى أعطى شيئا قليلا جدا وهذا شيء قليل أنه مش ممكن أي شيء بيوضع في البنك لو سانية واحدة بيستفيد منه لا تقل لي أن البنك عندما تضع فيه شيء لا يأخذه يستفيد منه فالله يغفر لنا لو وضعنا شيئا في ذلك وتوانينا فيه لأنه يعتبر تعاون على اسم العدوان في هذا الباب وأنا قلت لك هذا جزما ليس فيه إدخال أن البنك البنك ما في مال يوضع في البنك إلا, إلا وهو يستفيد منه وهذه الوديعة تسمى الوديعة الجارية يعني هذه الوديعة هي التي يطلق عليها الوديعة الجارية وهي لما يطلق عليها ذلك لأنه إذا طلبها صاحبها في أي وقت أخذها النوع الثاني وديعة لكنها لاجل في أجل مضروب بينهم وهي المبالغ النقديه التي يودعها أصحابها في المصرف إلى أجل معين على أن يكون لهم الحق في سحبها أو سحب جزء منها إلا بعد انقضاء الاجل يعني لا الشرط بينهما ومسلمون عند الشرطين أن الوديعة تبقى في البنك ثلاث أشهر ثم بعد ذلك يأتي الطلب والطلب يكون يكون ينظر فيه إلى ثلاث أشهر بعد شهر الثالث يأتي ويطلب الوديعة ويكون هناك يعني على ما يسمونها فائدة معلومة بينهم يأخذها فالمصرف هنا يعطي يعطي فائدة وتكون زيادة هذه فائدة من أجل الأجل الذي الذي ضربه البنك على صاحب الوديعة ليبقى أو يبقي الوديعة في أيدي البنك طبعا هذه استفادة وكما قلت يعني البنك غول أموال هو يأخذ الكثير وما يعطيك إلا الفتات وهذه الوديعة كما كما بينا أنه سيضع المال لمدة ثلاث أشهر في الشهر الثالث عندما يطلبه يأخذ فائدة عليه أنه أبقى في البنك ثلاث أشهر في هذا المصرف أو في هذه المصارف التي حددها البنك النوع الثالث وهي وديعة بشرط الاختار يعني وديعة بشرط الاختار الأولى الفرق بينها وبين الأجل الأجل معلوم مضروب إلى ثلاثة أشهر يأتي في لوم الأخير من شهر الثالث يستلم الوديعة دون اختار ودون كلام لأنه معه سك بذلك ومعه أجل مضروب فيأتي فيطالب بالوديعة فيأخذها وياخذ الزيادة عليها فالوديعة بشرط الإختار هي المبارغ النقضية التي يوضعها أصحابها لدى المصرف على ألا يقوموا بسحبها إلا بعد إعلام المصرف بذلك قبل وقت السحب بمدة محددة هو يتفقون أيضا يقول إن أردت المال لابد إختاري قبلها بشهر إن أردت المال أردت سحب الوضيع لابد من إختاري قبلها بشهر وممكن يتفقاني على أن يكون الإختار قبلها بأسبوع قبلها بأربعة أيام. أربعة أيام لا قبلها بأسبوع قبلها بشهر قبلها بعشره أيام المهم هناك مدة محددة بينهما في هذا الباب وهنا الوضع هذه لأنها ليس لها توقيت معين محدد بينهما ما الذي يحدث يقلل من فائدة لكن يعطيه الفائدة ولأنه بالاخطار يجهز نفسه لسحب المال الذي قد أقرضه أو, أو للاتيان بمثله من وجهة أخرى ولكن يقلل له الفائدة لكن فيها أيضا فائدة يعني فيها أيضا فائدة وشهادات الإيداع عندما يودع المال في المصرف المصرف بيعطيه شهادة والشهاده دي أيضا تكون للتداول عرض يعرضه المصرف بهذه الشهادات وبوصفها ووصف أحكامها وبعد ذلك تباع في الأسواق تتداول يعني بين, بين المودعين فيأتي المودع بماله فيودعه في البنك هي شهادة الإيداع ورقة مالية تثبت أن لحاملها وديعة لدى المصرف الفلاني كما مثلا أبو ظبي الإسلامي دبي الإسلامي أما فيصل الإسلامي بارك الإسلامي سمسك كيفا مشيت وهذه صراحة أسماء لا تتطابق مع المسميات بحال أحوال وجل الأعمال الأعمال المصرفية جلها أعمال ربووية والإشكال أنها هي أزرائع ربوية وأضلاع الشارع غير متحكم فيها وغير متمكّل وكنا نؤمل خيرا بأنه يعتنى أكثر بالمصارف الإسلامية وينطبق فيها يعني الوجه الفقهي الصحيح حتى على قد فيها بعض التيسير على الناس وأخذ بعض الرخص لكن نوعاً يبحث عن شو الم... المذاهب والرخص من أجل يعني أن فقط يسبقها بسبغة بصب... إسلامية باسم إسلامية ويرتبط كذلك هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للناس ويأخذون على الناس أموالاً أكثر وأكثر. ما يا ساذ معاذ قلت لك لو تذهب أرسل أرسل إلى المشرفين. المشرفون سيحددون لك المقاط والمكان وتأتي ونشرف بك. إذن شهادة الإذاع هي ورقة مالية تثبت أن لحاملها وضيع لدى المصرف أو المؤسسة المالية التي أصدرتها بالقيمة الإسلامية المدونة عليها وهي من أدوات الدين قصيرة الأجل شوفها الظاهر فيها هم طالبين تكليف أيضا أنا صارت تكليفا يسيرا يعني أنا عايز التوصيف الشرعي للسفتاجة وكيفية القوة على المعاملة المعاصرة أقول شهادة الإداع من أدوات الدين القصيرة الأجل تصدرها البنوك التجارية لغرض تشجيع المستثمرين على الاداء لدى لديها لهذا فهي تصدر ب... تصدرها بقيم مختلفة وأجل متفاوتة لكنها لا تتجاوز العام في الغالب وتحمل هذه الشهادات قيمة اسمية محددة بمقدار رضيع 100 ألف مليون وتاريخ استحقاق محدد هذا على الثانية أو الثالث كما تحمل سعر فائدة يمكن أن يكون ثابتاً يمكن أن يكون متغيراً المهم أنه يقول ما أبقاه عندنا ستة أشهر فلو أو ستة أشهر فلو كذا سبعة أشهر فلو كذا يعطي بكل وقت فائدة محددة ويتم إصدارها وتسويقها بأحد الأسلوبيني الأول إصدار العالم وذلك بدعو الجمول للاكتتاب فيها ونوع الثاني الإصدار الخاص وذلك أن يتم إصدارها بناء على طلب مسبق من قبل مجموعة من المودعين بشروط متفق عليها بينهم وبين المصرف المصد لها وتعد شهادات الإيداع من نوع الودائع لأجل ولذا فإنه لا يحق لحاملها استرداد وديعته قبل تاريخ الاستحقاق إلا أنها تتميز بقبولها للتداول في الأسواق الثانوية فيمكن لحاملها بيعها أيضا والحصول على نقوده قبل موعد استحقاقها ويكون طبعا إذا باعها سيأخذ أي قيمة السؤال لكم طيب أنا قلت أنا قلت إذا باعها سيبيعها بأي قيمة لو والبيع أيضا توصيب الشرعي شهادة الإداع هذا سيبيعها له أن يبيعها طبعا إذا كانت لأجل يبيعها فيها. يعني بالقيمة فيها الاسمية. الاسمية يعني بالقيمه الاسميه نعم. و تصح؟ لا تصح. لما لا تصح؟ لأن فيها يعني لأن فيها أعتقد شبهات ربع. وش الشبه؟ <تصفيق> لا لا هو سيأخذ القيمة الاسمية فقط هذا هذا يجعلنا أن نتكلم على ضوابط الربا أيضا سنختم بها في هذا الباب لكن أنا أنا ما كنت أريد أدخل في هذه المسألة تريد أدخل في مساله أخرى أنه يشتريها بأقل من قيمتها هو لو اشتراها بقيمتها النظر فيها حتى نقول تجوز أو لا تجوز هل الشهاده هذه سلعه تعتبر من السلع أم هو مال هذا التوصيف الشرعي لو جعلناه مالا إذن ماذا نسميه طيب المفروض أنتم خلاص أتقنتم هذا الباب سنسميه صرفا نقص شروط سنسميه صرفا نقص شروط نعم نعم, شروط نعم نعم نعم صرفا نعم سنسميه صرفا نقص شروط كيف نقص شروط وهذا لا سأختم لكم بالكلام على الضابط الربوية هذا هذا هذا جنس متفق في العلة صحيح ويكون هذا البائع سيئه الآن حتى لو اخذ برقم قيمه اسميه ولانه ساياخذه بعد ثلاث اشهر بزيادة مفهوم هذا مالا هذه الذي هو هذا الذي نتكلم فيه أستاذي. هذا الذي نتكلم فيه هل الشهاده مال أو شهاده سلعه او هي وثيقه بدين ذا التوصيف الشرعي لثلاث امور لهذه الشهاده فنخلنا مالا نعم. ها؟ أي نعم. هي عاد تدخل هذا تكلفة أنا قلت لكم باء. هي طبعا بعضهم يخش على السفتجة. والسفتجة قالوا قالوا التوصيف الشرعي اللي الصحيح ليست الوكالة. ولكن القارد قارد جلب نف. تعرفون السفتجة ما ليس ليس ليس عنكم. السفتجة هو إنه يعطيه يعني هو مال يخشى على نفسه إن المد يضيع. فكتب له ورقة يأخذ بها. المال في بلد أخرى بتعريف معين. هذه السفتجة. ثم البعض يقول هذا هذا قرض. يجعلها قرضا ويأخذها طبعا على على على أقل من قيمة أو فوق القيمة ستكون قاضلة. وبعضهم جعلها وكالة. يعني لها أكثر من توصيف شرعي في هذا في هذا الباب. والسفتجة حقا هي تجوز في التداول مع علماءنا. السابقين يقولون بها وأنهم يجعلونها في محط الوكاله في هذا الباب وبعضهم يجعله يجعلها وكاله او كفاله عامه حتى لا ندخل في خضم المساله نريد التوصيف الشرعي هنتكلم على هذه الورقه شهاده الايداع عندما يبيع عندما يبيعها كيف تكون هي ما هو توصيفها لذلك أنا أقول دائما أتردد في مسألة بعث المال من بلد لبلد عن طريق المصرف أو طريق طريق المصرف طريق أو الطريق طريق الشركات في في في المسألة لأنه أنت ستأ نفسك بين معاملات ثلاثة معاملة صرف ومع ومع وكالة ويمكن يدخل فيها أيضا الكفالة في هذا الباب فلو قلنا الصرف خلاص بأتربة لأنه بيأخذ منك الدولار يعطيه عندك في في اوروبا يورو أو يعطيه عندك في مصر جنيه أو يعطيه عندك في في في في الكويت او في الخليج دينار أو درهم فمع ذلك هذا صرف هذا صرف وصرف ناقص الشروط لانه لم يحدث التقابض في المجلس ثم بعد ذلك وكاله وكاله النقل من بنك لبنك لبنك اخر واخذ الاجره على الوكاله في هذا الباب وايضا فيها كفاله لانه ضامن ان يصل أنا أصل المادة إلى إلى في هذا الباب. فلذلك هذه صراحة مضطربة جدا في الورقة. هل الشيك؟ هل المال نعم. خلنا عدم جواز السفتجة؟ لا لا أقول أقول أقول بالوكالة أقول بأنها تنزل من ذي الوكالة. لكن أنا بتكلم على مسألة المصارف الإسلامية يدخل في هذا الباب وهذه فيها ما فيها. يعني فيها ما فيها. لا صح أن تنزلها من زيت السفتاجة هذه وأيضا لو نظرت فيها تلت فيها معاملات ثلاثة لست معاملة واحدة لما أخذ منك أنا الدينار وأنا في بلدك أعطيهم المصري بيعطي درهم ما اسمه هذا ما اسمه هذا صرف هذا صرف والصرف هنا متكامل الشروط ولا ناقص لا ناقص هذا هذا هو خلاص ناقص الشروط دخلنا في الربا ايش اللي خرجني ان انا اقول ان, إن, إن الشيك نازل مزيت المال فهو مال او ورقة المصرف اللي بيعطيني اياها على انه استلم مني 100 دولار أو 1000 دولار مثلا تنزل مزيت الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ اعيتني, صراحة. أعيتني. لأنه لأنه عشان ما وضيق على الناس في هذا الباب لابد أننا أنزل الشيك الذي يعطيك أو الورقة ما اسمه الورقة تعطيها المصرف لصاحب المال الذي أراد أن يبعث ماله إلى بلد آخر إما شيك وإما ورقة المهم نعم يا... حتى حتى في الحوالة شوف ده هالحوالة أنا... هنا لابد لا مشيت أرباح حتى حتى تصح كما بياننا قبل ذلك لذلك انا قلت لك الوكاله موجوده موجوده لكن المعامله الاصيله بيني وبينه الصرف هذا هو بالضبط ولا تقول الحوال على على جواز الصرف في الذمم لا يدخل في هذا الباب فهي معضلة هي معضله ولذلك انا صراحه انا بقول لا يجوز لا يجوز ارسال المال بهذه الطريقه وطلبوا مني المخارج فقلت المخرج أنه يأتي للمصر فيقول اعطيني بيدي ألف درفع أنا أعطيتك ما يعادل الدولار اعطيني وأنا جالس معك الآن الدراهم وأعطيها في يدك وانتهى ودخلنا في الوكالة وانتهى الأمر الصرف قد انقضى وما يبقى إلا الوكالة وكالة التوصيل خذ بقى ما شئت على الوكالة سأخلنا الوكالة بأجرة تسمى تسمية أخرى أو لا تسمى تسمية أخرى لكن هل الوكالة يجب عليها الوكالة و أخذ الأجر على الوكالة وانتهى لكنهم لا يفعلون ذلك وسبحان الله تضيخ على الناس بعلوم والمال الذي ينقل من بلد لبلد أقسم بالله شبهة الربى فيه متمكنة لا محالة إذا قلت شهادة الإداءة هنا لما يشتريها هو يشتريها على أساس إيش هو التوصيف الشرع الذي يفصل في المسألة على أساس أنها سلعة على أساس أنها وصية بدين، على أساس أنه مال، على أي أساس؟ كيف توصيفها اللي اشتراها المر؟ أنا جمالية. وه، وه. هذيك أنت كده أنت فهلوي، أنت كده فهلوي خلاص يعني علي، يا علي أنت أجبني بفهلوى وأنهيت المسألة بأسريها. ألا يقاس على السهم يا شيخنا؟ على إيش؟ السهم، الأسهم. على الأسهم؟ نعم. ولكن السهم فيها أصل أصيل موجود، ليس مال. فهمني؟ السهم. السهم. أك... بالمال أهم هو يوصل قيمة مالية نفسها. والال نقول عندما يكون أصلا موجودين في الشركة صار السهم وإيش؟ أصلا عيناً، ما صار مالا لذلك الأسهم،, الاسهم يكون فيها سهوله في هذا الباب عند التداول سيمتني؟ نعم هو عامه يعني ملخص الكلام في مسألة شهادات الايداع الملخص فيها واصدر و... و... حق حقيقه الامر في الوداع الثلاثه الوديعة الاولى انتهينا منها الوديعة الثانية والثالثة في حقيقتها في التوصيف الشرعي هو قرض يجر نفعا لذا شفنا لنقول السفتجة داخل في حديث من وحيله على ملِك فليحتم. خلاص يبقى أنت جعلت السفتجة حواله، فاهمني؟ وقعتها حواله يبقى هتستدعي منها الشروط الأربعة ووو وتقف مع مخالفة الأحناف مع مع الجموع في الباب، فاهمني؟ هندخل لا عنا الحق في التوصيف عشان كده قلت قلت الحضوراتكم المسائل المعامات المعاصية ليست بعيدة عنا وليست من الفقه. ببعض هي أيصر ما تكون لكن إتقان التوصيف هو الذي يصل بك إلى نتيجة سريعة وطبعا أنا قلت مع بعض إخواننا الكرام لن تجد نازلة إلا وصورتها القديمة موجودة هذه سنة الكونية لأن القرآن عندنا صالح لكل زمان ومكان ورحم الله الشفائح نقال قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من من جهلها لذلك أنا أقول بالنسبة للودائع الثانية والثالثة التوصيف الأصيل الشرعي لهذا الباب هو القرض جار النف هي ليست الودائع المعروفة في يعني في فقهنا ولذلك نحن لا بد أن نستدعي القاعدة الفقهية التي تقول العبرة في العقود ايش. المقاصد والمعاني نعم ليس الألفاظ والمباني سمي ما شئت التأصيل العام هذه القاعدة لا يأخذ بها ولكن عند التطبيق العملي يعملون بها، بالتطبيق العملي يعملون بها، لأن شفيعية في تأصيل عندهم ولذلك شوف المسائل مسائل البيوع والمعاملات قد تكون أوسع المذاب شفيعية في إيش؟ لأن شفيعية يجرون كل العقود على الظواهر ولذلك عنده النبايا العين يصح، وأنا أرجح هذا النبايا العين يصح عند عدم الشرط المسبق طبعا وعند عدم معرفة الحوار الذي يكون بينهما في الاتفاق الضمني فصح لأن صورتها الشرعية رجل امتلك سلعة فباعها سواء باع على من باعها له أو على غيره فهو رجل قد امتلك السلعة ونقلها وقبضها وتم القبض فباع فلا يدخل في بيعي في هذا الباب إلا إن ورد الشرط المسبق منصوصا عليه قلنا انتهى الأمر هنا دخل الشرط ينافي مقتضى العقد بطل العقد انتهى <تصفيق> هنا على أي أساس فسرت العين هنا هو الأساس على ذلك أنها كانت على شرط مسبق يعني الشفعية الشفعية يقيدونها بذلك يعني خصصها ما عممها العين نص الحديث عام فحملها على الخصوص وقال تعالى ننظر على أصول الشرع في مسألة البيع على الحل أم على الحرمة على الحل الأمر الثاني ما الوصف الدقيق في حادثة الإجاب والقبول الذي يستمر مع البيع ويكون التبادل أن يمتلك السلعة وأن يضمن حين يربح في هذا الباب وأن ينقف يبقى تمام الملك فإن توفرت الشروط الثلاثة فقد امتلك <تصفيق> حريرة بينهم انا اعرف احنا بنتكلم اسمعني احنا بنتكلم على انه هل نحن يعني هنا انكرنا الخلاف ولا بنقول وجهة وجهة نظر المخالف لا, لا مش قصدي شيخنا انا قصدي سؤال اخر اه أنتم كلام ابن عباس انه يقول حريرة بحريرة دراهم بدراهم بينهما حريرة مش كلام ابن عباس هذا نعم. نعم. اي نعم وطبعا عمر بن عبد العزيز ايضا قال ذلك وقال وقال ما هي الا الدراهم بدراهم هم يحتلون عليها وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، فأنا قلت لك وجهة نظر الشفائية أنهم لا يبحثون ما وراء الحدث، يعني لا ينظرون إلى حسم المادة وسد الزريعة، ليس من أصولهم؟ مع أنه يطبقها عملا نعم؟ لكن هنا سؤال حتى تتم الفائدة حفظكم الله. تفضل. ما هو العين بالضبط؟ لماذا لم تأتي مفسرة في بعض النصوص؟ العين بالضبط. العين العين العين بالضبط على على بعض ال. الالالتفسيرات الجاهد في الحديث نفسه طبعا حديث عائشة هي الظاهرة في هذا الباب لما قالت له يقول له أنه اشترى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث كان مفسرا أنه اشترى منها منه اشترى منها سلعة نقدا بثمن ثم باعها عليها هي نسيئة أو العكس باعها نسيئة بثمن يعني اشتراها نقدا بمئة وباعها عليها نسيئة بمئة وعشرين لا. هذه العينة التي فسرت بحديث عائشة ولأن عائشة التي قالت له قد أبطلت جهادك مع رسول الله لكنها ما ذكرت كلمة العينه في الحديث شكرا نفس, نفس الصورة هي هذه نزلها العلماء عليها على هذه الصورة ونزلها أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو ربه وننزلوه على مزية عينه في مسألة البيع في البيعتين يا <تصفيق> خلنا أنا ترونا إن تفسير ابن عباس أقرب من تفسير عائشة للعينة. هو طبعا طبعا تفسير ابن ابن عباس طبعا ليس للعينة فقط ابن عباس حكم مدة مدة التذرع ولذلك التورق دليل ابن تيمية في تحريمه على خلاف الجمهور جميع أهل العلم هو هذا الباب هو كلام ابن عباس فابن عباس. لا يفسر العينه فقط. ابن النعباس يفسر العينه وما يأتي مع الذراع التي تفتح أبواب الربا يعني جعل العينه ذرية من ذراع الربا عدم وضوح العينه شكل في النصوص. أنا يؤدي إلى شيء. يعني ما ترون ما يؤدي يؤدي إلى ما قلت لك أنني اعتبنا على الصحة إلا أن يختل شرط من الشروط دي خلته لك. لأنه معنى معنا أنني عندي يقين وأنت اتيتني بمشكوك مظنون يبقى تروي الشك على اليقين إيش يفعل يزول لا يزيل اليقين عندي يقين محكم أحل الله البيع وعندي انما البيع عن طراد وعندي قال تعالى إلا أن تكون الجوازات عن طراد منكم فهمي وشوفتوا لا متوفرة ثلاثة هنا الآن عندما تاتيني بمظنون فأقول لك أش... تروي الشك على اليقين لا يزيله دي وجه نظر شفيع في في في في, في, الجو... في الجواز لكن انا أقول لك الآن لما أنت تجابهني بمسألة كلام ابن عباس سأقول لك إن تمكنت سأقول به ان لم يتمكن يعني تمكنت الا إلا والوصف سأقول به ما تمكن ما أقول به لذلك هي تمكنت عندما اشترط بينهما اشترى وباع اشترى وباع طبعا كلام سماك وغير سماك على التفسير اشترى وباع مع نفس البائع اشترى منه نقدا وباعه نسيئة على اختلف السمنين. فكانه ادخل ايش ادخل السلعه وده اللي اطال النفس فيه جدا تفسيرا ابن القيم في اعلام الموقعين نعم نعم فاني حضرتك فأنا اقول لا طب انا عندي عندي ضوابط بتنضبط نهى عن ربح مالا يضمن ونهى ان تبيع ما ليس عندك على التعميم خلاف للمالكيه فإذا اذا قبض وتم القبض بالنقص و و و و و والربح على ضمانه لان لو تلفت عنده صارت من ضمانه والربح على ضمانه يبقى المحاذير الثلاثه تجنبها لن يبقى لي الا نيه التحايل صح ولا لا, لا. لا. هذا هو فهنا من من من توغل في الحسم طالب الملكيه وقال الجمهور وقف وقف اغلق الباب من من من توخى وقال الحسم اذا زاد عن حده ضيق وحجر وسعا فلا حجر وسع لكن يا ابن عباس لما في أول الأثر سؤل صراحة يعني يعني سؤل عن رجل اشترى حريرة بمئة ثم باعها على صاحبها بخمسين نقدة نعم قال درائم بدرائم بينهما حريرة وهذا قول ابن عباس نعم, نعم ولذلك سيقولون لا تلزني بقول ابن عباس مع وجود النص الذي قال إنما البايع عن طرات نعم أنت فهمني؟ ولا لا سيما وأنه أن هذا حديث لم يروه ابن عباس عشان يقال الراوي أعلم بما لكن نحن نقول الحقيقة في هذه المسألة حسم المادة وسد الزريعة أمر معتبر شرعا لكن له ضابط أيضا غلوه سيحجر على الناس وسعب ضعفه سيسهل على الناس الربا. إذا منظور الفقيه في هذا الباب هو الذي سيتحكم لا. هذا هو نسال الله ان يعلمنا واياكم في هذه الابواب هي ابواب والله ليست صعبه ابدا هي ممتعه جدا لكنها تحتاج إلى اعمال نظر فقط على على مساله التوصيف عامه توصيف شهادات الايداع هي قروض تجر النفع وهذا اجماع الحديث وان كان ضعيفا لكن الاجماع يغنينا اجماع الامه على ان كل قرض جرى نفع فهو فهو ربا فإذا لا يجوز التداول ولا يجوز, ولا يجوز البيع ولا يجوز شراء هذه الشهادات ولا ولا يعني التعامل مع البنوك فيها لأنها لا لا تبعد على القرض الذي يجر النف وهذا ربا والربا يستجلب يعني غضب الله جل في علاه أقول يعني أختموا لأننا نتكلم عن اختبارات أختموا الضوابط والعلى الأخوة طبعا اعلم مني بها لكن أذكر بها الضوابط في المصارف لأنه مسألة الصرف يعني, يعني مسألة الصرف مهمة جدا ويتعاملون بها الآن ويمكن أن أشير إليكم في مسألة أخرى مسألة القبض مسألة القبض لأن الملكية يتسهلون في القبض جدا وأنا أتعجب جدا من الملكية بعدما حسب المد السدوس بريعة كيف يتساهلون في مسألة القبض ويجعلون مسألة اشتراط القبض على الطعام فقط أمر عجيب جدا جدا وطرحوا كلام ابن عباس وطرحوا كلام العلماء في هذا الباب وطرحوا أيضا كلام زيد بن سابت وابن عمر مع معناهم أهل المدينة طرحوا كل ذلك وقالوا بأن القبض على الطعام فقط شرط شرطيه القبض هو الطعام فقط يعني لو اشترى ولم يقبض له أن يبيع إن كان إن كانت الدور ان كان سيارات إن كان حدايد المهم أن لا يكون طعاما هو عنده الملحظ في ذلك الربا عند الملحظ في ذلك الربا قلنا الربع والتغريس الربا والتغريس وأيضا فيها, فيها تعريض المال إلى الهلاك وفيها أن يأكل مال الناس بالباطل أيضا وطبعا فيها أيضا ربح ما لم يضمن فيها مأخذ كثيرة جدا جدا جدا لكن مالك غضب الطرف عن كل ذلك وقالوا حديث ابن عباس جاء في الطعام فيبقى في الطعام أقول طوب الربا إحنا عندنا المصا أصناف الستة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرها قال ذاب ذاب قال على على أصناف الستة عن ربا إلا أن يكون يدا بيد يدا بيد مثل بمثل سواء بسواء هاء إنه على على حديث أثنا دخلت أو أربع حديث عمر بن الخطاب حديث سانس حديث عبادة كلها الحديث تنصب في ذلك على شروط التوفر قال الذهب بذهب ربا إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء ها إنه وقال في الذهب بالفضة أو التمر بالشعير أو الشعير بالملح قال فإذا اختلفت الأصناف فيها كيف شئتم ولكن يدم يرجع الأمر إلى أن الضابط في مسائل الصرف ينظر فيها إلى إلى إلى مسألة المماسلة ومسألة النساء النساء يعني مسألة مش النساء النساء المرأة أقصد النساء التأخير يعني مسألة النسيئة فإن اتحدى في الجنس والنوع والعلة كذهب بذهب لا بد من شرطين اثنين لابد من التماثل وهو 100 جرام, جرام حتى حديث مكسر جديد مصنوع لا ليس للمصنعية اعتبار خلاف ابن تيميه وابن القيم حارب محاربة شديدة لينصر ابن تيميه في مسألة أنه يجوز اخذ الفضلة للصنعة يعني يجوز تبديل الذهب الذهب واخذ الفضلة للصنعة هذا ساقط صريحا في في, في الربا وايضا مخالفه صريحة لكلام ابن عمر رضي الله عنه قالت قال تصريحا لما قاله الصائغ صنعتي قال ان النبي قال مثلا بمثل قال وصنعتي وادي وعمل يدي قال إن النبي قال مثلا ببس قال وعمل يدي قال كف عني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بيد ابي سواد فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض في المجلس ثالثا لا, نساء لا نساء وإذا اذا اختلفت الاصناف ذهب بفضه يعني يورو بدولار دولار بجنيه كما اذا بيعوا كيف شئتم كما قال النسائي لا يشترط شرط المثليه بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد يعني لا تاخير وبهذا بهذا مع انه كان في مسائل كثيره نتكلم عنها غفر الله لنا اذا خسرنا لكن يعني معكم على ما نستطيع وتعلمون أن وقتي أنا غلبتكم في الوقت وأنتم ناس على أهل آدب وفضل لانه انا يعني دروسي كانت بتنتهي إلى هنا حاول بقللها قدر الإمكان وقلل وقتها قدر الإمكان وبعدكم أيضا دروس أخرى فيعني كنت معكم مقصرا فأستغفر الله على تقصيري وأسأل الله رعا أن يحفظكم ويحفظ بكم ونجعلكم يعني شموسا لهذه الدنيا تعلمون الناس والناس حول ما يكونون لكم أشد من حاجات الماء والهواء العالم طوق نجاة هذه الأمة الآن اسرعوا معي عشان عندي دروس اسرعوا معي كيف هي الاختبار التي تريدونها لكن التكليف قلت التكليف على مسألة السفتجة أريد خلاف العلماء في توصيف السفتاجة وضرب أمثلة عليها هذا التكليف دكتور ممكن أطلع بنعكس مشرف. لنغش المشرف نعم ما فيش مشاكل آآ آآ اذن ستقولون لي بعدها كيف تريدون الاختبار وس... وسانزل على كل رغباتكم واختاروا ايسر شيء انا اعطيكم هديه ايسر شيء فاني لن احيد عما تختارون وانا اتحكم في ذلك جيد لا ما في كتب بقى معتمده المحاضرات عشان ما تروحوش على المحاضرات نعم ما هو المجزل اولا يعني المحاضرات المحاضرات مفرغه وهنا طلبه العلم عندنا فضله بيحضرون واللي بيحضروا معي في المجالس هم فرغوا لكم كل المحاضرات هننزل ما بنشرحلكش المجزل وحتى الكتاب المقرر أنا قلت لكم أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصره بس هو كبير يعني كبير جدا زي قلت لك ارحم نفسك وخذ ما أعطيتك إياه وهم فراغوا لكم المحاضرات والمسألة إيش المسألة اللي عندكم أذنات الخزانة هتتعبكم ومسألة الأسو مستندات مسألة الضمان البنكي كلها مسألة سهلة جدا لما تراجع المحاضرات هتلاقي أيسر ما تكون طيب الآن ستأتونني بما تريدون وتشتهون من الاختبارات سأفعل ذلك عليكم يعني كما تريدون، سأ... والله سأنزع رغبتكم غبتيكم. نعم. نعم. المشفى من هو من هو المشفى؟ سير سيرسل لكم رسالة الآن، سيرسل لكم رسالة. المشفى عليكم أنا ما أعرفه حتى لكن أنا أتكلم على إشراف هنا الموقع عندي والصفحة هم أيضا يعني تكفلوا الله الحمدلله ب ااا الإشراف على المش عليكم ولكن المساعدة تمت. بينما يرسلون لكم المحاضرات يرسلون لكم أيضا التكاليف في كل هذا بيرسل إليكم فأنتم الآن سيتعاملون معكم يعني يرسلون لكم رسالة الآن تعرفون كيف التواصل معه وهو إن شاء الله يعني ينهي لكم كل ما تريدون أحسن الله إليكم الآن تأمرونني بأي شيء لو في أي شيء أكون رهد إشارتكم وإلا سيبدأ دروسي أنا أنتظركم لو في عندكم أي شيء تحت أمركم الانفرادات ما تم تفرغها لا مفرغة مفرغة لكن ممكن أكون لست بأسرها تأتيكم ستأتيكم مفرغة إن شاء الله أبشروا يا رب يا ربي أرضانك علي أحسن الله عليكم ورفع مقامكم وشكر الله لكم. هل أستأذن منكم الآن أم لكم شيء أكون سعيدا ب بشعري لكم الصوت الصوت. إذا... يا اخي اغلق المايك المايك هذا لو سمحت, لو سمحت. أغلق. اغلق المايك عند هذا الأخ. الاختبار الاختبار سيكون الاسبوع القادم ان شاء الله سيكون القادم الذي بعده ولكن انا ظني انه يكون الاسبوع القادم ان شاء الله. الذي <تصفيق> شاء الله بعده طيب طيب طيب صار ارفع الكلام هذا حاضر ان شاء الله حاضر. تعال يا شيخ. ماشي استاذنا حضراتكم الان جزاكم الله طيب. السلام عليكم بابا